أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَذَّبَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ الله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 يوْمَ نحشر المتقينَ إلى الرحم وَفد وَسوقُ مجرمين إلى جهانَّ م الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشط الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أي اتخذ ولذا ان كل من في السماوات والارض الا اسر الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا